تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ وريا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا ولا يملكون الأنفتهم ضرعا ولا نفع ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا لله إسكني افتراه وأعاله عليه قوم آخرون فقد جاء وقالوا أساطير من أولينك تتبها فهي تميل عليه بكرة واطلا قل أَذَلُّ الَّذِي عَلَمُ الشَّرَ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَضُورَ الرَّحِمَةِ وَقَالُوا قال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضيوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك النبي ذهب بالساعة واعتد لان له كذب بالساعة سعيرا إذا رأث لك الزعيم سمعوا لها تغيضا سمعوا لها تغيضا وزفيرا وإذا ما وقومها مكان وضيق طرعي مقررين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المستقرون كانت لهم جزايا ومصيرا لهم ما يشاءون خالدين من دونك أن نتخل من دونك من أولياء ولكن متعتهم ولكن متعتهم وآبان حسانة الذكر وكانوا قوما هورا فقد كذبوكم لما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا وما وَمَا أُرْسِلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْتَدِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاطِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ وَكَانَ ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون نقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عسوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ مجرم ويقولون نحذو نحذوا وقد إنا إلى ما علّو من عملي فجعلنا مربعاً السورا أصحاب الجنة يومئذ خيّم مستقراً, مستقرّاً وأحسن مظناً تشرق السماوات بالغلام ونزيل الملائكة ونزيل الملك يوم من الحصر للرحمن وكان يوما على الكافرين عفرا ويوم يعظ الظالم على مع الرسول سبيلا يا ويل كانتني لم أتخذ ذنالا خليلا لقد عضلني عن الذكر بعد إذ وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا ربين قوم اتقدوا هذا القرآن مهجورا وكان يَجْعَلُ مَالِكُ كُلِّ نَبِيٍّ الْعَدُوَّ مِنَ وكفى هاديا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ رِنُثِفَ بِهِ فُعَادَكَ ولا يأتونك بمثل إلا جيناك بالحق وأخسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم لا جهنم فَدَنَّ رَبَّنَا أَن وَقَوْمًا كل امرئ ضرنا لم نسان وكل انكبر لا تكبيرا ولقد اتى على القرط التي انثرت مطر السماء يكونوا يرونها بل اِكَيْدَرَن ضِلُّنَا عَن أَنَّهَكِيَ لَوْلَا فَظَنَّ أن عَرَنْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ ظَنَّ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَنِ اتخذ هو هو فَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَم تَحْسَبُ أَنَّ أو يعقلون إنهم إلا كالأمعام بل هم أضل سبيلا فلم ترعينا ربك كيف مد الظل ولو شاء وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباسا, والنوم سباسا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يبا رحمته وأن ثُمَّ نَسِيَتْهُمْ وَلُطِّهُمْ نَقْرَقْنَا وَنَسِيَهُمْ نَقْرَقْنَا إِنَّ مَنْ وَلَتِيهِ وَلَقَدْ فلا تطعك كثيراً وجعل به بيد هذا كبيراً وهو على الذين وجعل بحره بهذا عذوف رط وذا وذا من وجعل بينهما برزخا وجعل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 وَمَا هُنَاكَنَّكُمْ عَلَيَّ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ انْيَشْقِ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَتَوَجَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَا بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا زَيَّنَهُ أيام في ستة أيام ثم السوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا هو الذي اَلَّيْلَ الليل وَالنَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَى أراد أن دَرَجَاتٍ أو أراد فِى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض مَّعِيشَةً وإذا اِثْمَ النَّاسِ قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم اِحْسَانًا يَهْدِهِ والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها سياءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا يَقْسِرُ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَرَامًا وَالَّذِينَ لَا يَذْعُرُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَنْتَحِلُونَ وَهُمْ يَفْتَنُونَ وكان الله غفور الرحيم ومن تاب عن الخالق فلنهو يذهب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور إذا نروه إلا هو نروه غاما والذين إذا دشوا بأيات ربي لن والذين يقولون ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية خالدين فيها حسنة مستقرا ومطاما قل ما يعبغ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذلتم فسوف يكون لزاما